بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا طوفته امشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل ان ما شاكرا وان ما كفورا ان اعتذنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرات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 فَلَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ودانيتهن عليهن ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهن بأنيات من فضة وأكواب كانت قوالير قوالير من فضة قد قدرها تقدير قَوْلُ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا أَيْنَ فِيهَا تُسْمَا سَلْسَبِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا أَمْ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستمرق وحلوا أساور من فضة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 إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تضع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ قَلَقْنَا هُمْ وَشَدَّدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِلَىٰ شِعۡنَا بَدَّلۡنَآ أَمۡثَالَهُمۡ تَبۡدِيلًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذۡكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا بِإِذۡنِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ